صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأيوب إذ ناذى ربه أن ما سن يضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم ماهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 زكريا إذ نادى ربا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلح له زوجه إنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها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 أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإن له كاتب